مستوى على العرش تدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فعبدوه أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعًا عَدَلَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ تُمْثِلُهُ مَا يُعَادُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا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 النهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات قوم يتقون. إن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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَانِبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَ أَلَمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ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 فجعلكُ خن فِي الأرض من بعدهِ م غرا كيف تعملون وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذينَ لَا يرجون لِقَاءَ نَأْتِبِ قُرآنٍ غَيْرِهَا ذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَبْس إن أتبع إلا ما يوحى إلي إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم بِ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا سَرْحَمَتَنِ مِنْ بَعْدِ ضَرَاعَةٍ أَمَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُ فِي آياتِنَا قُلْ لَهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّهُ سُلَّنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُونَ هو الذي يسيرواكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هريح عاصف وجاءهم الموج ما كانوا يظنون أنهم أحيط بهم دعوة الله مخلصين له الدين لئن جاءتنا من هذه لنكونن من الشكرين فلما.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 أنم تعملون إنما مثَلُ الحياة الدنيا كما إن أزلَهُم من السماء فاختلَق به نباتُ الأرض مما يأكل الناس والأعِنَّ حتى إذا أخذت الأرض زغرفها وزينت, وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتى أمرنا ليلا أو نارا فجعلناها حصيدا كأن لم تون بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى خراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا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 من الليل مظلما أولئك أصحاب النار فِيهَا فيها خالدون ويوم نحفرهم جميعا ثم ما نقول للذين أشرصوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزينا بينهم وَقَالَ شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفتنون قل من يعذقكم من السماء والأرض أم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 فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم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 فَأَفَمَن يَهْدِي إِلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم إِلَّا ظَنًّا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 10. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم فَأَن تَتَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبَصِّرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْلِبُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ آفُسَهُمْ يُغْلِبُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُونَ كَأَلْمِ الْبَسُورٍ انتم من النار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وان ما نريانك بعض الذين يعدهم او نتوفاك فإلينا مرجعهم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 كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء.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 ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۗ أَلَا إِنَّكُمْ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحقه قل بي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 لله ما في السماوات والارض. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها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 هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل أهى الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فقم على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 وَنَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَنَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ نُوحٍ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمْ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 بالبينات فما كانوا يؤمنون فما كانوا يؤمنون بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعترين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 أن الله لا يصلح وعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن الموسى إلا ذرية من قومه على قوف من فرعون وملئه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 قال قد أجيب الدعوة لكم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بواه عدوى. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسماعيل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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم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 وَأَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ اذُرُوا مَا ذَابَ فِي السَّبَاعَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنِّ الْآيَاتُ وَنُذُرْ عَنْ قَوْمِ الَّذِينَ فهل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنَظَّرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ لَنَنَ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 ولا يضررك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ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 هما الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين